111. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين 112. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 113. والذين هم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها قالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين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 ولقد خلقنا فوقكم سبع طَرَائِقَ وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا مِنَ السماء مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا في الأرض وَإِنَّ عَلَا ذَهَابِهِ لَقَادِرُونَ فَإِنْ شَاءَنَا لَنُقِيمَ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا آفَاوَاكٌ كَثِيرَةٌ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعذرة نسقيكم من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 أفلا تستقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما آذى إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم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 وقبصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه ألصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فإذا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 فَإِذَ اسْتَغِيثْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِن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 ما تأكلون منه؟ يأكل مما ما تأكلون منه ويشرب مما ما تشربون. ولئن أقعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعرضكم أنكم إذا مث وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون عشر كان عشر كيبقل إيا صد وإيا سكالادون وحونا كميدة هي عشقة دي نوس كنا سعب سناء تفسيرك كالقرآن كالكريم كأه شن صد آياد أدبوك كوما أيدك وبدوك بالله يا كلمذا من صورة المؤمنون هي ده سميه سودهنا و من الصورة نفسها الى سوره المؤمنين كامله و ها غلبت انه بلاوداي جزءي سيده دي يتبن تدر يتبن جزء هدي القران كو اها صدن جزء تدر يتبن بينك سو فرحلاني و ها غلبت انه سيده دي Suuretta nukabillabana yhya juzka siddaydi yhya tobanna Wa suuret di saddach yhya labatana Hadii quran kubbukolli yhya toban yhya afar suuretotuwa haa Aynukaswa gudibuna illabi yhya labatan suuretot Suuretta anna wa suuret di saddach yhya labatana Maka ee dawwaha leiraa suuretul mu'minood Ayekumma ka aabanta hai Arraigaa suuretta uurraya qad aflaha al mu'minood Ayekumma ku aabanta سورة المؤمن وسورة مكية هذا يقولون القرآن أغيبنا ماكي يمدين وإنتي رسولك عليه السلام و مك المكرمة وكل ولا وأنه يقولون سدحيه طبان سنة وإذن الله يقولون وإن الله يقولون ماكي وإن الله يقولون سيدياته سورة ذات لذلك نبيك ماكيكي قوري مدين المنوره هاجري وإن الله تقولون وحي سأدقين وعينكم مقعوني مداني إلى سجيدي اللفات السورة ذوك بينكم سأدقين كلك السورة ده سورة مكي وصورة ان سأدقين انت سبحانه عليه الصلاة والسلام وكلنا في مكة المكرمة وعين سأدقين سورة ذهن مكيه في خاص اليهين وتوحيدك إلهياتك نبوياتك قرآنك بعثي قيامها Arimah no asa, ayayakada digan, la gayave, fiba al marat in Islamka, Furuhisida Salatokale, Ya Tashi Akala wa Suragan, Yakimwa Sasa, Asuwarul Makiya, Agidada wa Sasa, Hawitha, Ayawa Sasa, Ya Bur Anka, Ya Naviga, Ya Giyamadi wa Halamudan, Sura tul Mumunun Ayateda Bokol Sidia Toban Ayadodu. سورة المؤمن وبالله في وقتنا هذه السورة وعن سورة تنكب بالله يا بسم الله ألم يجعي عسك الله الرحمن نحريسك إذا أمكي وذكرتنا حريسة الرحيمي مدكا رهانيت وأقول نحريسه إنت أدوك كل رميزة كل رعضي وأخرا أقول نحريسة سبحانه وكان بالمؤمن الرحيم قدفلح المؤمن قد وحده أفلح إن اليابان المؤمنون دتك على قد وحث تحقيق وعله باللجليات أفلح نفعل الماضي معناه دتك المؤمنين تعلم أيه وتمالك إلى تضبع أساسه تلقوه المام دانه إن اليابان هو وحنته وأنشاك جري اليابان تلبق يوضع كوبانته وعن وحا مطلوبات ومرغوبات اللي جعل يهينا قعانت اللي قود لكم لفضها الطرف أيكا كوبان تاليبانتو حداد حصوصتانا في سورة آل عملان أينو كسو عند قوله تعالى فمن زحزحا عن النار واما كروهاتي أولا قبت باذو أولا قفو باذو الكاسات كسو قفك جننا قعانتا كود لكم كاليباني كو كلها الليبانية، الليبان اما عذاب كفت بادا جنناكو قوليسان ايا وددك ايه برهم ايا تلمانها انو شاقي دونو وليح الى تدباءنا قد تلمانو بو كلها حبلنا اللامورا وقت ايه تاريخنا اللام شاقي تلمانها اللا شاقي ايه اتكددها ليسا اينا اتكدده كلها اوحاو بانتها قولك بواحد قد وحدفة أفلح انو قوليسانو الليبانه اذا من شدت بعده جننا كو ق عن دغه المؤمنون ذا كالهم يي منهم يا ربنا ذلك كليباني اي جنيه ذنبي لا في المغفره عن تقودغي عذاب يا عقاب عليه بكب بعدي وقومه فيما تو ذا كو الذين كوا هم يا في صلاتهم صلاه ما تكون ايا غنهده في ابو غيرص خاشعون ألأ سيدي لاي صراي و خوييري ودا سحايا كنا نتكلم في الصلاة ان جو الصلاه ده كجرنا باشالي جيرني بريغي هور وني كصفخ الصلاه ده دا هورو دافدو اي بين كسو هلال حق عديت كجرتام بودي جيراي وريا كلا دوركا حق ادن والو شيغي جيراي وانه لا حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلاه وصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام مالك انت تكلم بيسا وانا لا جره بي هذل وحين لا فرئه موسى خشع قلبا وقالبا قلبي راغ الصلاه دي هذا وحان هي انو سنك سوذين جواري اداه ايش هذه اد جنا ان اضلاليسو ميش ادك سجوديسو يا باوريسه الك دين ميش فرنو عين ميش كلتي صلاح يا فكر نظر وخد بدا كم اللي بنايكم أجريت، وأين قلبي داق الدقيع هاي مشغولنا كي هاي سلاطة هؤلاء هذا قلبي أنا وحول بحكمه، مجلس كتبنا يتكرد بناي، نبي جارك يوحيري، لا خشعة قلبه هذا، لا خشعة جواريهو، قلبي يشبع بحسن، وأدوية كل جدنايا، ما كازوس كتبنا بنايا وإلا هذي قلبي يشود الدقيع هاي، سمنهم أدقاق، كل ما كان الله أكبر تري، لقد دق قا قلبه وقالب لعمره قول خنيك ليفانتي واكما أما كهل ليفانتي الذين مؤمنين هم إياك في صلاتهم صلاتك أن ينجلو خاشعون إلا وقت إلا أن دق جن جن أن دق <تصفيق> جن إلى صلاة صباح كل من تضل باد والذين دتك هم إياك عن الله أن تربكش أنقيم جلهم معرضونك جس لغوا وح ربيك لك أي مثل حق جت أن لا أركي markaan waqtiga lagu lumiyo yaa shakee baynaada bannanka lagu hayo kolka ay xam iyo dambi iyo dhibaato muslimka soo ama haq ilaahay baa uaysaa waaga dambi bay ku soo baxaysa laakiin adam ibn waha kaalay markaan duurka lagu soo baayo muqa ee qiimiga leh ka salaq لنا وَلَكُمْ ولكم سَلَامٌ سلام عليكم لا لبتغي الجاهلي إذا لغو جَاهِلُونَ جاهلي فمتى الوقت يوحى الله أود هذه عباد اللوغوت على قلبي كل قوتك من الأوقات هذا إنكم بعض يسوون عبادات لا لغوها إذا كلم أنت كم هذا ذكر اليباني اللو يق أنت ربكك كما لا يشهدون الزوم وإذا ila maru bil lahu maru kharama wa baykala wayi iyago naftooda ka karama inaya in ilahu ka qayb gala jahiliin wax la wadaagaan war waxti lumisa xubaan say mar khilagu arkan ka jeedsadaano irada jahil wax kuma darsano wal ladina dakkati man illaa مؤمنين تا هم إيجا لزكاة زكاة فاعلون الله فوضة وصمعية وكيما هم إيجا مانا سهل لده وحي زكاة وحان تدعو ده كواجبي ورقني من أركان الإسلام كميدا إيجا شخصية لو قطوة وصمعية زكاة دي بدن كان تهي طهارة ها إيمان في قلبك العقل تاني واكود دهالان والذي هم إيجا للزكاة زكاة قد شلية فاعلون النفط والسلمية بحية تلمانة أفراد والذين كوهم لفروجهم أو ريال كوضا حافظون إلالية لذلك إلالنا من الكشف فيديد أوراضودي أي موجيا أي معالذي دكتان والعياد بالله أما إلال خفيفا وحسوري وجسمه اللي قرن أيه أي غاتان تاس كشفك أو واكي إلالنا إنه يبقوا اشتعمالهم حن بناني لفهم باب بناني اذا انتكم ملكيها يا افادت قبطو لبدا سوقنا وحن لبدا احين يفيد بي اوردودا كي الاليان الا على ازواجهم حوين كولين كي الاليني او ما تطين كي الاليني ملك لديها نتي ايمانهم قمعيالكودا دوما هوديود فانهم مؤمنين خير ملومين كوباتا لوو دغالا غير كودو او لوو ما يا دومدودي يا حوين كي قبي فمن روحة ابتغى الرادية وراء ذلك لبضى وحكى دنباية محاى سوقها لهاية مفاشد إذا الكيت بقى سوقها زينبيبا ووهيالا أما هادي قعنوا قولي بيميو حتى هادي لو أظلم ملاغته أما حيوان ملاغيه حقه أريه اللو إلا هذا وراء ذلك سوقها ليسا طفت هذا حداد كل عبته لحانوا لك أنت وراء ذلك لبقى اللقوع قولي هاديون تقضي لهذا هي أفضل قبطه و هي وراء ذلك نكوناي ادي كو دربي سوره مارك وراء ذلك فمن روها عموم ك يدق قد قران كار انت كلا وحا لوغه وراء ذلك لبدا بنانكراسودا وخي كل كان وحدن تفدغادي وراء ذلك وحا وح كدنبيا قف ك دلبا فاولائك لبدا كدنبيا دلبي هم سبب تربي سيد الله علبه لبعض لا داعي يا ذقان لا داعي مثله بمركزين لكن كسمرك هذا عاصيته أو تعليم في شيء خلافته على الله ما أظهرين هذيك قارث الله محيي الأمر كي قالوا بين الله قد تعليم تبي جديد وهي أوامر يا نواهي الربي كل كمركز واحد الله بديكوب بالنعين هين في عاليس إلى بعد بحيث كان لعي مركب هادول وكوه حدود بوف الله قول والذين داخت المانت أفراده هم يفروجهم على ريال كوضة حافظون كشف إيه استعمال حنبه إلا على أزواجهم هوين كوضة كور كوضة وين كإلأين ما هاني أو ما أبو ما ها أي ملكة هانتي أي مانهم قعم يال فإنهم مؤمنين لبدا اللي أبدن غير ملومين كوه غير كدو فمن روحه ابتغى طلبا وراء ذلك لوضع اللوئل هذه وحكى ذلك لي فولائك قوة هم يقال عدونك وفلا جودي ورب اللعول يتيمون ثلما في سنوات وحيارها ليس هو من يظلم دون ليله أنا نذل ما قيبدو إلهو مني, مني. وتكاليف السرعات ولا تفعل وإيه يري وأمان الله كقولي ياي حسماين وح كديرك تجي ديزا وأمان الله كقولي ياي وأمان ذا اللباد وابصرك وح ده حمرة أديقي ياي شلون ت هذا درسته أفك وح كده حيا أولي يفعل مالي عمل وح اللي جواه مني إن ده حتك جواه مني وإلى لسه اللباد نبلك إلى وح يد ولا بله ما يزيد أو كله أتاليف الشرعية هيك أنا ربينا كل صاري ayunu qolo ballamay tooxidka uguway wax ay ban qolo ballamay shirkiga kasoo horjeeda oo waxaa la yina gare ballamay kamida iyadana waa ballan ee adoomaha ballankii Atlantiga to labadaba dadilaalisiin takalibaanaad ku jirta haddana amana ebe iyimid adoomay ballan ebe iyaba ballan adoomada mid loo يا ليه ما ناتي يوم فرده؟ ما يارهلوه من أم الله كوا من أم عضو ما كوا من يا بالله ماذا يقول؟ اللهم بالله لا قال رسول ربكم قالوا بلاه. إن جانيه خبي ما يدينها نعم خبي خلاص ما قبله هذا نور ربيا كاسه بالله ماذا غور يجي وح كذا بيجينا أفر بالله ماذا غوا بالله ماذا؟ الحلال والحرام. وحيالها الهو ينغ حرمي اي وو حللي اي توحيدك وخالله اسولا بالاماي ايا اوو واوي كل كان بالاماده اي اماناده ساوما كلا فغا والذين ذكرهم يغا اي اماناتهم امانه يالك تلمانت وحول والذين ذكرهم ايغا خلى صلواتهم إيه سلاة إذا يحافظون إلى لي كل صلاة إذا كانت أجمعي سلاة إذا كانت دائمون كلمة دائمون هو جوك تهيام يحافظون كذوي حفظة وقت فيه ويساقات فيه صروب صاصة العورية استقبال قبلة أذانك أقمد فيه تكشبه جماعات فيه إنك محافظة من وشايا سلاة إذا وحقوش أفسان لمبه إلى وقت فهارة ذيبوا إلالية سالجماعة ذيبوا إلالية مساجد كيبوا إلالية لكن دائمون هوات شيء إذا سلاة دمتك حفظية ويمتك قولدان قولي سيتيكو جيرا والذي نددك هم إياقا على صلواتهم إياقا سلاة هذا هذا كورك هذا حافظون إلالية كوالليباني ومؤمنين تلحذات المانود له ليبانتي ومشى الله سيب فاصلي كورك قد أفلح المؤمنون بهاي فلاهي أموال فلاهي لا شيء جاي هي هذا بيرخ اللقى ولا الكقوة الله صور شيء جاي هم يجا الورثون قوة دخلوا حقيم بدون وهو حده حلا ينوم هاي الذين ذكى يجا يرثون دخل دونه الفردوس فردوس وأوسط الجنة وعلى نحنا حاط الجنة وكتب له واحدون في الجنة وأنا أص الريسة وعليها عرش الرحمة عرشه الهي الرحمن بعض الشيطة فغلاء ومنها يتفجر الأنهار وفيها شعانه يملوك يخمرضها يديك صوت الله وفي واتئي نبي كجيري إذا سألتم الجنة حتى الرب وحو ويدين أيسان فاسألوه الفردوس فردوس ويدية قل كذلك المؤمنين تهليبان تري وحين نغطي فردوس بيضح لها يكاد علين قال ذي بيكاد حلين ما حي دحلين وحي دحلين قال ذلك فردوس يكاد حسين نارت الله وطلق لي أي لحالك؟ كر كوا أن عذابك وذيبا مضاعفة كوا أن الجنة ذيبا مضاعفة ولكن كوا هم يجكليتها يا الورثون كوا دخل الذين وارثين تاريسون بحلي دونا ألف رجوس الجنة الله عيسى جنويك أنس الرئيزة هذا لحاله الملاك لحاله هذا ماي هم فيها خالدون وعويه دمانت أذوق أن تود أن تلحق أن تأكل عزق أذى جنب بريدي مص الماء كاسد لحاله احفاد الحالكي قيمي مالك ما انت اتقاطي بلينة واللقاء قاطي لكن تنمي انت اتحلان بان لقد اتحلان ياريثون الفردوس اتحلان هم ايقا فيها فردوس قده هادا مركا اتحلان ابلو قدح لي مايان قال من مايان كان قوري مايان فيها قده هاداي خالدونك وارا يوم ولقد خلقنا الانسان من صلالة من ظين وكان ربي سبحانه عز وجل لكل خيء نوشيغي مظاهر قدرته وعلمه وقلدي مؤمنين يوحي الله تلقلي أي ربي نوشيغي هو أدلة من تلتي توحيه سرد ومكه فإنك بصر كاصيدة اللي نعبوري أرى قال تعالى خبيوحي الوالقب وحدف خلقنا إنه نعبورنا يا الإنسان تفكيوح أن من صلالة صعصعبان كعبوري من طين دوبال لك صعصعي ودوبالهن آدم اللي قابوري ليس كماركا أنتي إلا سيفي وغارب، هي المسافة اليوم لا سواسع، يحبق لك الدنيا النديف اللجان بوري، ثم كذا لنا يعله إنسان اللي. آباء. اللي قابو راي. كي أدمى، الميسي وحنك يالي قبضن بالومان نقبني، استغ أذاك أبا أيوم بعد أول لا سواسع اللجان بوري، أنتي كلا نطفاً لعام بانو كيالي في قرار المجلين جليه كسران المجلين كاسوما كينم لا إلى اليوم وحكة هذا نايا، لاين. ثم كذلنا خلقنا النطفة لعنك إلما قلنك كدري وحنو كأبورني علاقة الحنجر لبرك كدجا فخلقنا وأنو أبورني العلاقة حنجرت مضغة عن هلبة أي أنو حنجرتين كأبورني فخلقنا المضغة أكي هلبك وحنو كأبورني إذا لفه فكسونا العظام لفيه ثم الجبال إن شاء الله هو حبور من زانك يساق خلقنا أه أول أخرك الله نطفلي مموقتو على قدينا مموقتو منذ قدينا مموقتو أفوي الله يلتبلي أياصوب عفته بارك الله الله عبلا هذه عليه أحسن الخالق إن تو حبورته وهو جن الجن ثم ثمك الجبال إنكم بدينك بشرة بعد ذلك Jadoo sidaa badan laidin viin aavuure katkkavääal elläämä i tununaupimana saan ja mas jaa rabanama aakadanmbeia innakum idinka inna ku miinka jamal kijaama kiaamadan mainteedä ja tub astuunalle soobi hinna. Marä kasallla mare kolka. Saanaa kolka dambana lei suoavuure ymä hitäi markiidan bana isse soobi marilla sida ايار فومين ايار رائد موذن خبفونا ناساقا وما اداه باطل واناساقا هين اما خجران ما ولقد وحدفه خلقنا انو ابورني الانسان ادم من سلالة سعصع من طين بابلق سعصع ثم ادا ابورني كذلك جعلناه جعلنا ذريته المهشي أبور دودي وحنو اللي نطفة بعان في قرار المجلنجذي كسرًا ما مكين لا دوري ثم كجلد خلقنا نطفة منذي وحنو كابورني حلقة حنجر فخلقنا العلاقة حنجرتي وحنو مضغة هيل فخلقنا المضغة مضغتي وحنو كابورني إلاما لف فكسونا الإلامة وحنو لفيه كذبنا ثم إنتكدي بنا ان شاء الله إنسان كي كابونا خلقنا آخرك فتبارك الله الله عبلا أمبرنا اللي أحسن الخالقين إنت وحنتي قوونا جين وب ثم إنتكدي إنكم إدنك بشركا هي النفل دمانتي بعد ذلك أبوري دال أبوري كجدال لما ييتونا كل من دوناته ثم عاد دمتنك جدال إنكم إدنك يوم الغيامه يا مدام مالنت هذا أيها طوب عزون الله لي صوب حين دونه أدلة دمك لا ينطس النجف وفي أنفسكم فلا تفسرون ومرئك أنو مرئنا بوردة النجارة هي بمشهدني هي صوب حينتي أيها دنا أدلة كلاتنا سمواتي هي وحروب هي رحمانة هي وجه إلى فتلة جلي هي وجه ذلك كإيمان أيه أدلة دم لبعن أراك أنت وادله من هذه التي توعد كامل الى خالق الكبار ايسا ادي كبرتانا إن لا غمه ولا غاول عبودو ان اومدي هي باي قال تعالى خبي وحير ولقد حنب خلقنا انوابرني فوقكم كركينا سبعه رائقه ودين تداب ايركي وسم الله اركب ملائكه يحدنيو وحيوني الاكم ايا قادو لوغو طرائق وَذَيْنُ تَدَبَّرَ أَيَأْنُ دُشِينَ كَابُرْنَي وَهَيَ لَمْ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَقَلَّ سَبْعُ تَدَبَّرِي إِرْو وَمَا كُنَّا وَهَبُوا إِلْيَ مَانُ وَهَانِنَ عَنِ الْخَلْقِ أُنْكَا سَمَاوَاتُكِ هِيَ ذُو الْيَالِكَ كُنُونَ غَافِلِي إِنَّنَا نُمُغْنَ هَيَّ مَا سِرَطَرَ بِينَنَن نُمُغَي يَوْمَ أَنْزَلَ Inta lobbahay ha yahaayde ka batan halay ya dufan bayno gonay ya sadarceed barre jangoyo an ku jangoynay diyahay imanaaya libaatada la qabay in le ayaanu ku soo dajinay kulka asan fas kanaahu ii waxaanu oo kulkii horena balliga iyo barakada iyo eelasha iyo warta iyo meeshii loogu talagalay نورك على هذول اللي قانا حتى يصير لاقا دواعي تلو، هو إنت عقل لاقا دارو متربيه لاقا رو أيادي نورك بحيس وإن أن جايبا على ذهاب لتجد به به ديه للاطلاع، أو الأرض اللي جاه صمري لا قادرون أوكرناو، وَمَن لَهُ وَيْدِيَ غُلَّ أَرَائِهِمْ إِنْ أَصْبَحَ مَا أُكُمْ غَوْراً نورك هذي على خمايتيكم بماي معي افكه بيا برقنا يوبنا كدرير ايو دعماك عقكاندين كان هيا واغوم هبل مورن كرتان مد بايري مشريغا نحن ناتي بالمعوال والفس فياهلك حد ادلاه وقلس انتا قروي يافاس قادنا نسو ساراين لكن اسغي ولد ما حد ييري وحا لو نودي هو دانواما كو وان الله عبد إيش يصير فيه اللي قد جذي كل كاس عليه جروي يفسق الصبح سو اللي عندها الأرك والوادي يا جبر هل بنما له هرق نمر كل حد يلوه طرقو لا أنا دالين دا دا أوانين دلاب نشين الجدوى يجي بس هاي أنت عندك إن اللي بجيه أول اللي جذي قال لي عندها كسر سو جروي يفس أعوذ بالله يهان سما ذاك كائن الجنة يلي عربت حول الجرتين من خيل تمر مدينة يأذبتها لي يواعنا بن عينب طائفة يأذبتها لي لكم وحد فيها برحص الأيدين سواء بحيي فواكم من ملكة الموسئية اللينية عن بنا وإذ يكجران كثيرة فربما ومنها برحص الأيدين أبورا تأكلون عويا ما العنيسين قل تأكلون الرزق الله ولا تشكرونه نعمدوا صارين الحمد لله نمله دين مياه وشجرة جادنة وإذا منا تخرج واحد كسر بعض من طور سينا كان كنسينا جبل لا طور ليرة تنبطو واحد لسه بدون الصب زيتون كي هو صب قاشقين لسه وصب غصار الاكله بك مفضلونا يا أي غصاريا أقول كم مفضل سليد لسه بيومه كفي عن علماء مع صلاة دعجل سه مفضل محلم إذن لما أركب كلك إنت أسوأ الدلاء سمى ذي يلوك يكسوك أنتهاي ولقد وحادبا خلقنا إنا نبورناي حوقكم كركين سبعة ضرائق سماوات ضباء نبورناي وما كنا ماهنا نهانين عن الخطئون كحديثة غافلين إنا الموغناي وأنزلنا هو من السماعي ما أنبيان كدجيني بقدر قياس إذن قفلا يعني بيه وهان د جنون دين کوعليني ما انسيدين في الارض تلك القدس ثاني دين کوعليني وبيه بيهي بناكه يالاي حدا دين كدمادان عيلت قدنيسين كو ودن كالو دين عليي اكدما تليس وين ان نجايبه على ذهاب ستجدكم به بالماء إلى طغو طب خاجيون دي بلغه يقادرون وا هو نوع فانشان كل لكم لأجلكم اذن كبشرك ادرى به بما بها صوره كما كما كاين جنات من باليال من نخيل مثمره وعناب عنب لكم وعد كل هذه فيها غير سوده فواكه مره كثيرة فرب ومنها فواكه ديات تاكلون عنتا وشجره اشان شجره كذا اللي دي صوبنا زيتون وتخرج حيكه من طور سيناء من طور سينا غريكلو جبل طور سينا هو أصاب في كسو بحد تنبت تنبت غريكلو تنبت وحايدار شجرري في دفن الصبح سليل دا ليزا وصبغ صبح كن ووحو يحي كو صار ري اثيري دد كان وناي اي موفد يحي حوله هو حوره النف كان اله امي وحا Ia oos, laf iya saad. Intaa sunnafka kakoma jirkisiä. Midman mitkala kumadaihaj. Hadilla lallisao, haanalla gammala. Hänuhu huwaan nadi. Haduu kaadina, kaadidu huwaan nadi. Galu, haara, harika huwaan nadi. Hadeen lakalo, hilibka huwaa ghar. Higga huwaa ghar. Lafaa huwaa ghar. Seda huwaa ghar. Intaanu kakoma. Waha wahkudar إسرعى سنحيك سهارين وعيها إلا مار قال تعال فبوحوا يروئنا لكم حداتهم بشرك وحد لديهم في الأنعام حولها وحد كل لا لعبرة في رقابش نسقكم وإذ ورابنا مما وحى في بطونها حولها على وشهد كصلا أيان إذ كورها ولكم وحد فيها أري الله دي منافع دافك لأم لأ مقارك kur iyallaga digtir ama bagortooda dar laga dhigto ama hata saaladooda sameer laga digtiray aan ama lagu guuro ama la rarto kafiratu farabbadan minha hajedo ay taakulu fil baka'untan wa 'alayha hurra banaanka joogtan iyo wa 'ala alfulki maraakeeb badku sugantiin ayatu xamaru idinkii alaabtiina أحد كالنعمة ذا سيدنكو قال لدي سيدنكو يا ربي رنو لكم وحد لديه في الأنعام ولها قدوه ذاكو لديه لعبرة في رقادشه نسقيكم وإذن وراء بنا مما وحى في بطونها ولها على سوداء هذا أي لبنا خالصا صائغا للشاربين إذن كو وراء ولكم وحد لديه فيها النعمة وإذن وراء بنا منافع دفع وقر كوضاء الله فغلو هي القديد نمى الله استعماله في البهو ذو اللعونه عنا اللقماله وحمد يفلها إن ملك كثيرة فربدا ومنها من الأنعام نحموا ليذا حق تاكل أيها تأكلون في البدية سبا كعونتان وعليها نحموا ليذا دشايدة الفلك مراكب تقر كذا بنسبة للبعر بار مركب بطء باهتان باريقانا بسقى سفينة الفالله بندانك صحراء أرتي أهل أو لوقا لنا وعليها نعموري ذا كوركيدا الفلك مرتب كوركي في البحر يبقي الجذع هذا أيها تحمله على أرتي نبل لوقا نوح إلى قوم حديث عبد الله عبد الله توريدا كونيا إركي يا لوكي يا أران كذا ما أدرى بيسا أقانتيسا حكم بيسا محمديسا أن توصل عيسى نال تفسير أي عقيدة سر الأم بي أن لا بالله كل كذور نبي أي الله عقيدة عندنا درسية عاوة هو قوم منه أبدا سأكون جرت إياك أنا وحنا لس حسينا يا قوم هذه الدنيا كلنا جاهري يا وحيسمايا يا وحيلغوسمايا عبرية ديج نلاقي أي سمايا إن أنكفوا قال نور على تعالى ربوحي ولقض وحقب أسلنا إنا ندرنا نوحا أول رسول أرسل إلى البشر نوح روحا ندرنا إلى قومه فاركو كبسي فقال النوح حجري يا قوم تلك يوم أعبد الله إله عابدا ما لكم إذن مسؤنا من إله حضيرته ولا عابده أو غيره ألا غيرك أما قبتان eka kariye ta la idin ku halka aad uda afala ta taqbun mawidan qaraa oo ilaah ka dawsanay aradi si aad u kusiya shirkiya kufrika oo idan la fiin ilaahil shida qiim diga badanna diga marku u ايه كورتادو حق الله تعالما اما براشد ليهده مساكين تيه بلشده انته اذكال ايهددوهينه حق وايسك باحينه فقال الملك وضايكوشيك وحيرا دين الذين فقارد جوكيهده ملك داتك قوبة فاريسة ايهددو كوبانعو ايشبوحياء ليهده فقال الملك فقارد جوكيهده وحيرا دين الذين فقارد جوكيهده كفرو حق ديدي من قومهي نبي النوح هارك وقدسه ألا ترين كميرة قرتوار النوح بينك يا بيت قوين ما هذا كنوح ما إلا بشر قد ما هان وعقل مثلكم إذن كأيوب إذن لميجة لا مزيه له عليك أحد رجاء أو قيمة أو درادة أو إذن كريجة أو كم بطيل الرعاول الرميا لا توقعه ميال له كل هذا إذن لميجة ماشس كفركي وهو قلنا بجيبها الرسالة لغا الضفيري ولقد أرسلنا بأبهيري بألا دي دي ملك اللي بشر مثلكم أما إنه بشر جنسيه دي سي النوعي سيّعي اسمه أحكا لأمشاقا وواكي يا قومي لها كلك الرسالة دي بيدي دي دي نصومها إلى قفال حميني يريد وحو الربانه أن يتفضل إنه سرمره عليكم كلكينا وصيدين كاتورا إذين نخضو إذن كو أمر كتاق اللي يدوني ولو شاء الله ابسه هذو الروب انو حنا نوصو ديرو لانزل الملائكه لكن روحنا لو صودريا الملائكه ما نلوصو تجيو وصيانتم ملائك نوصو ديراو ملكه أما امامو الى هنا شيرو روح با نديين صودريا اوغادا ما سمعنا ما ان وما ظل نوح وركنو شيايو في ابائنا ابيال كنا غودودا كما انو ما قال الاولين هو الريو فانو شيايا بعضي يا قياميه جزيه جانيه النار وحن نوحو صوبايه اب ايه او او جيري حكمك اللهوه او مغلوم حكم كان نبيه إن هو ما هو نوح ماه إلا حجلوه ننكليهتا به اوحاقصوغن جنت والدردري وحن لو جوجين اي قنت او قولين وحو الله صوبايه فامدريه عاظمال اي عقلقي سواه وريري مع الله يهلا سكافة لمن دوني هل يسكسوغو xataa Lakorta qurtaa bihi noo xataa in malmaynta laga gaaro sanbu isaga boqti naaya kala sugo xeerka markay martayna ahadayn noo hal aan noo u huriyo xab bima kadzabu wa goorma sagal boqol iyo konta sanaka gadal markaanu hadlaas gacmaha dhigana sagal boqol iyo konta sanuma horan sabar badan تعود وحقدد البدن ولي يد بالماء خبيني دعوت قومي ليلة ونهار امي حبين لاحظ لي مالي اني ما لاحظ لي كور ولا حد لي خاص ولا حد لي فقال بقولي كنتم سنوا صبر ايي منو البينت لو يما داه عشان قوم خلوا صوراي رفات يدي باتده اللغه هي اولكي بختنا يا ويلمه يقولوا دردار مايا دهو درخا اللغه يوم يرونوا اسكوا إذا أعطت في مركب بلاتي يوشد أن نحضل قال تعالى بوحو يري ولقد وحدب أصلنا نوعا لن ندرنا إلى قومه شاركوا كدسي وفقال محوو يري يا قومي قراظوا أعبدوا الله ألك لقي عابدا ما لكم إذن مسقنا من إله معبود غيره الله ننائم أفلا تتقود هو إذا أهدو وصلوا إسرائيلية بالإيمان والتغوة والعمل الصالح والطاعة اسكو إلى فقال الملأ فقال رجوك يدي بايري الذين فقال رجوك يدي كفروا حق من قومه نبي نحضر ما هذا كنوحيه ماها إلا بشر تطمعها نوحك له مثلكم إذن كأي ينبو إذن لم يدهاي أهو حزن داريها إلا ماركو رسالة باير الدين يريد أنه حرما أن يتفضل إلى القرمار عليكم تسينا ولو شاء الله إبهدوا الرضو إنه وحنا صدرنا لأنزل إبوه وحنا صدّجلها مراية ملاجبوه وحنا صدّجلها ما سمعنا ما أنو مغل بهذا وركنوا إليه وأعبدوا الله ما لكم إلى غيره وحن شجعيو في أبائنا أبيالك إن جذها لكم ما أنو مغل الأولين إن هو الرجيم ما هو نوح ما إلا بيني في سراد لا دافري لابدي والغوق الحواري حق راد الله جيستي ارد إن هو ما هو نوح ماه إلا الرجل نين أمبو ياه به الرجل كان أغوكسو ياه كنتم ورار إياه والي فتربسوا لكورتا به حتى حين مال ماهو دونا انتو كبغتين أيسوك قال النوح باييري ربي يا ربي أنيقى ربك بما شيء سببتي إيهوه اللي, ايه اللي أي ولا إبانيه أواحا دعوية ديني يا أخي يا عباد الله من الدين أنا جينا ولا إبانيه جنبي قال لما الله حلالا يستيب الله إيهيله قال النحوح يري ربي يا رب أنيك ربك يو أنصرني بما كي سببتي إيهوحي اللي كذبون إبانيه مع ربي لي سبحانه فأوحينه و جوابك الله نوح أسعى عليك و رب سرنا بها قال تعالى ربوح يرفأوحينا وحانو وحيونا إليه نوح أنا صنيع سماء الفلك مركب سماء بيألوقو حلاغا يأني منك مركب سماء أدلو أدلو يأني انتا كرو ميسيا كرو عادي الله كل كاسيدا من كوسمينا ووحينا كو أنا جا إباع مركننا جا كوسميو أنا سائل سائل سائل قورنا مركن دنتي فإذا جاء هدوه ماذا أمرنا أمركن نجي أن يجا كو بعد إنا إنا أو إنا مركن إباع يمد محنكو قارنا يا أيابي أقص ودحبها يا تايبي أنا والله كليراري يا بيشكاكو مال خويا اللجوه ذا يا دب ما كيقولاتنا طعدها الموفد اللجوه نجيا كل كتاس بيا هلجي إلى لينجلي هنا بيا بلقى بيجين مالي بيا كم مقدار حوهم رئيست النور هذا النور تودي يا كوجلا رجل وقفروكاس ولا ما بين واحد بالوضع وحين بشرة أنا غير النفلا لا والله ككار تريد والله أظور نو إلا غيبا كل كاب إلا اركبا مثل دديه مثل يا لغا قاضايا مركب كسر أهل كاغا نصر ويقدم أمر بالله حنايا ان كان حاله ليه هي إلي اليال با لغا فرايا ذل كا اليال فرايا ذل قربو غفايا ففتحنا السماء بماء منهمر وفجنا الارض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر أدونك انت قور لوغه ورقبو ميدو اوغه دهر 12 متر بي بيو قروضه مركادنيدي بي يا قبطي وخارثنو جيكدو اي بورقاتو فصلو غير فيها سفينه المركب كغدي من كل ميدلار كو زوجي لبان نوعه واحده ديه وواحد اثنين لبا كتا ارغا يديه ريو قول والله والله داس دا جيلا تميره فردان وحيب حيوان النفلين اللي جمر من لبالبك حق يدد كماركة إنك وتوى أهلك انت فروني ساكر علي ويري ما حيدنا يا عدو جرالي ومن أمن وما أمن معه إلا قليل قرآنك قليل بقوشاكي منك بمبونين مفاصلين إلى سيداتين بقارسيين قاربالوه وصدح سيقع رجيش وآهلك عبارة أهلك قراناكي إلا من أهلك بابا اللحن جروب وويلوا للي هي قبل أغيقبت أنك باباك كو ترمين إلا من سبقه تظهر مري عليه كوركيسة القول أري إيبه أوح ربي هذا كل حكومي إنه كترمي ما إنت ماسونيس ومنه أهلك هكا كميلا وحا ربي النبي الله إنه حكيت بأني سكحي ري فبي ولا تخاطبني كو كان كوان هلاكا إياها إلاحظ في الذين كوي أرنتوه ظلمو قر إنهم إذا مغرقون والله فيناي دات بالجوجف ريا هيلا هذي نحب فيد استويت مركب كاتب أنت هذا نوح يا ومن انت معك كل جرت على الفلك مركب كركيز مركات فوشان تريد انت هذا كلا دات بالجوجف ريا فقول نوح وعاتر هذا الحمد لله إلى هذا ما إذا الذي الله نجانا نصمت بهي من القوم ضد أبوا على نينا الجردر صدق مدلح برادة مارح يكونين ميت خدي الله فاضي لبعدي إنا جي ويجيهم عنا نوخ يا أنتي مركب في كوركيسة أيقوع هذا يندني له صوت جميل مباها وقول وحاتي رادة خدي يا ربي أنا جرب ربي جايب أنزلني تجي منزل مال دجو مبارك للبركاءي وأنت أذق الله أي خير المنزل أنت وحد الله أوف خير بدر قصده النحمر كلا جبا جباياه هذا يري إن في ذلك أنت على قصده النحليين أغريه كده هذا هو حك الآيات تصاليا ووين وعلى يدين تسي آسق عريب دم بادية إيه تقيلا عريب دم بادية يا رب إنتوا درسنا سالح إنت سدوا بريضة واعقب برو إن آياتي سنقولها وداه أدله بايدين حك إلا وحيري وإن كنا أنباء هان الله مبتلي كوهوه حجي ربا وقد كان مركوه الأولى جي ربا فقو مفوضهان سيدين هراوشاكنا سكالبو قوليا كونتن سنو أي أنتا دعوية مصلحية توكتن لقوبة أصوبان سلاحة أي إليه النور أنسنا إلف لك مركب صامي بأعيوننا خورتنا ووحينا امر كان لغانا كوصمينا وكفارينا سيدي اللو سمعين لها فايداجة عمرنا حلاغا نغوطة لغلي قوم النوحة دوئيمات ووفارة تنور تنور كي ايديا كسولاح بحان فسلوك قاد فيها دونتك قديدا وحاكوك قادا قليود واسيدي اللوار ري جيري فيها مركب قديدا من كل جوجين قروا نوال لارك كل فاهلك دوت كاغان اسف الا من قرما هان سبق او هر مراي القول اري منهم قال كاكا ولا تخاطبني اسيفا بو روحوها الى هذا في الذين كو يحركوا ويقولوا هذا ترى مو قردرسدوا انهم كو ظالمين تجك مغرقون والله حفنا يوم والله ما شينا يا فاذا سويته حداد يا كات انت معك كل جرت على الفلك مركبك دوشيسا حدادكو اكاتان ونوحدو لذين كيالجرين فقل له الحمد لله خبقا قرلو عابو الذي الله نجانا نسمة نص بحيي من القوم الثال او والمين قردار صدي قلك مركي اللي حب لودل الجوغانا ويكوه بابانا يبيه حنان ايا انتي ابورك هيدا مركبك دوشيسا إلا دجيالا خبا كل كان علا مسلم لا يلا موركوت على مجا عدا جودي لا يلا يا مركب كيشتاقي. كل كان مركب قال كاسعودن بيشو لتجي مركي دم بنا لجا بارم لقاب برمي كل كان مسامير في لغوسن ده يوم مركب كاس وشو دواعي أولها هذه الأم وما دامت كديها روارك الغلواتي لا حبي يا ربي هنيك ربي جا يوم أنزل لي دجي منزلنا لبركاته وأنت عبد الله يا خير المنزل أنت وحد الجزا هو خير بل إن في ذلك سلام الله عليه النوح يدل فيه سكساً كسفنا وحقده هذا كصغنا لآيات دليلية الواو على ما ينوه وايد تسي الله ودجز يا قاندجز كصغنا وإن كنا ولو كنا أباهن لا مبطلين ina nu jirabnay adoma anaga sar iya khair bal lugo ci rabay insiga kaafirka iya galka ia muti iya asiga ayuka rabahan basharna la keenaya sar iya khair, khair markii la keenaka muuminka khairka markii la keenu allahu sar markii la keenu kan Asiga markii khairka la keenu wa kibraya sar إذا وإن كنا لمبتل أدومها إنا نجحفنا بأنه هنو حلقا وحلقا فرحشا قطة قوم النوح قلقا قوم النوح قلدي حكتي النبي هود فرعي والنبي هود لا دري أي أمركي قوة اللقفر حشي كدب أبورمي إيجي واقوة كان قال تعالى سبيوح يري ثم قوم ما ذي عن شأن وحن من بعدهم قوم النوح ده بيرجعون تودي كذا كارن الأمت آخرين كله وهر عاد أفارسنا واحد درم فيهم كواند بتحضور خصولا هدوء منهم يركد شيء اسمع شنو حب قبل الله ذي ورك غير أن يعبدوا الله حداتهم غير عاد الله عبده وقعدنا مالكم إذا ما سوونا من إلهنا غيره أحد العبد ما خبص أو غيره الله غير kia سيبو ولها له افلا تتقون فرمويدا الله اسكه الهالي ني حديثي عاد فيسو ايمانيه تغي تو عيلن اسكه الهالي ني جوابتي نوخ بالو به بل هم قوم ضاغو ارداش و ارايگودا ويسكومن اخيار في ارايگودونا ويسكومن و عن مودانه سو دردار ما وركي نوخ لوجو جوابي ارداشي غير اجن مريجو جوابتاي وقال الملأ فجار الجو يوحا من قومه نبي هود قرضي كنمدو غير عاد الذين فجار الجو يدا كفروا حق ديني وكذبوا بياني في اللقاء الاخر اخره لكل قدبي بيني البعث بعد الموت والجزاء والحساب والجنة والنار وعصوا دنبي ديني وعرفناهم بربي ان وبر في الحياة نرى الجذهر الدنيا هو صيزة وحيكون يكون هذا النبي هود بلا جواب يا ما هذا كان هود ما إلا بشر قد ما هان وعك مثلكم إذن كريدين لميد وحد رجع يا قيم وسيدن دار يحي أو سجد جاع تارة يهوجاميء أو أنو كر عنو كر ما إنه نشان ميال إنه بشر إذن لميد يحي وحلو جلنا يا يأكل وحنا مما وحبوهنا تأكلون منه وقعون تاليه مفرط عن تام بحنا يدين مراقية موسك بعداو ويشربوا دما مما كيأت تشربون ايدين كدانتان ايدين لا دما كل كوا احد ايدين لمده كل كاس الله اشعرا بينا يا وعلى اشكال تجارنا يا نبيه دين الرهم يول راعو ودارت الارداش وعيلا ذل ورأينا ضعتهم حذات رياشان اشرب بني ادم inna lakum idinka idin lamida oo wuxuu ujeeddi yahay an la arag inakum idinka in dan baarta bashar idin mamida adab beedena oo daba kacdeen la khaasirun kuwa ta'abkood bay waatiin amsala la isku ta'abta kulka qiyamadii baacsigihii armihii uu ku waaniyay aya istifaad dareen iyo in ay suugaal ahayn lagu idukum maw hu jinfu godina idin ku aga jugleynay ama idin jaboha ya dentis annakum idin ka reer caada ila mutum gira wal ila mutum gira kalaw hadab bimasaano wa kuntum ma dahatan gairi dabadet turaban arro, jirku babo dhuku ku darmo iyo wa idaman lafo annakum idinka inad ku khurujuna ku wala soob bi indonatiin niyu idinku yabo haya hayata ya salim و شي جاي يا فكر باشوره قلبا ما الى ادم بالله دمنجري وحصو نوقدين ما اينو بعد بابايسو صلاو بني كل كان لي يادادو دو سني دي مورارين انت الله اسكو قاندو فطي قال تعالى فديو يري ثم لأن لانسان ابورني من بعدهم من بعديه لات قوم نوح نبي الله نوح قوم في شي دبر غين تادي Qarnan dadan abuurna heer aduud, Aa xina kalonqo mu nuuin oo heer aadlaira iyagi hadillaa buray ebea gulmeen ooy bateen rasuura u baha yihi Fararsanna waxaanu dirnay fihi qolaan damboor heer aaddhaxdooda rasuran baantirnay hudu kasuurkaaso minhum ga heer aada kada si waralkoduoila adinaqaalmuda. isagii markilla diirain halkuda ka bilabuu عبادة الله وحده الى كله إلا عابده لقونا عابده بما شراعه وحي أساق الله أجده آني بجده يا اقتراحه سبل الله إيمان أي أن نبيك أستاذ الله لا ديري قولك نبياشا دينه هذا لنويسك وضمد ولا صيما جانب العقيدة حقيدة جانب كذا وحيث داريهين يا فرق المدنة لماركو جانب الفرق اقيا بعباداتك في صلاة ديه قورك ايو انا اي نقطو فرقي يالتو او قلبا واحا لفرم قوان لفرم اما واح قوان لفرم قوان لفرم سورة قلوة لكن عقيداتو اسم خلافتو كلها فارسانا واحا درنا فيهم خرعات لحده وضا رسولا بان درني رسولك اصول منهم يا كذا هودو محو يرهود ان اعبدو واحد عبدان قرابو الله ربك حقوق عابدا كليه أقعدم اللهكم يدين مسبنا من إلهين من معبود حبايرتهم مثل عبوده غيره الله أناني مقبط أ فلا تتقون فما اللهك بغدا ما لو ستنو إلى علدي عذبك عقابك جادول ياخره لو في إيمانه وطاعته إلى هم أي لو أي إذاً عذاب آخر يمد أدو المظنم إسئلها لي أفلا تتقوم ما وإذاً الله إسكبه غير وإذاً لفيهن إلى شنع سداها الضوء النبي الله ودوها الله جوابت النوح وكلو وقال للملأ أضيالكوشاك بايري من قومه نبيه تغيركو كدشغير عادة كمدة الذين أضيالكوشاك كفروا حقديدي أو كذبوا بانيي باللقاء إلى آخرة آخرة لكل مدد بانيي وهو أطرفناهم أنه الله أنه أمع ميني في الحياة من القدهد الجنياه وصيسه وحيره دي. هود بايدا وعايا خصالتي بايدا فرايا ما هذا كان هود أماها إلا بشار دمهان وحكا لماوها وملقنا ما جننا معها نعقرنا ما بشار كاسو مثلوكم إذنك إذن لمدة ووحو إذن داري هاي لأرك يأكلوا وحنا هنا مما ينبوه وحكعونا تأكلوا لأيه في الهراء عاد عدعونتان منو حديثة عدعونتان وحاد عدعونتان بوحونا ويشربوه في عبا مما كيبوه وحكع عبا تشربوه إذين كعبتان كل محاله قد آيه أصنا بيريه قلنوكو دذكعنا كل قلنوكو لا صدي ليس, ليس عرابيه أولا يرئينا إنو كان دذكعنا إنقاذ كدو الله بينا ولا إنا وضعتم حدا تلاييشان بشرا بني آدم هوت بالأولان مثلكم إذين ك إذين للجنا أن وحبا حد ذو ركيسة يشان إنكم إذين ك إذن قارت أذ بشر ك سياشان لا خاسرو كوت عضقود باي باتيهم وحشة عيانة هلا كمذيرانه ولا يا إنت الله بابو قال صن قناع يا يعبدوكم موه إذين يبوح يا أو إذين ك أجدجلاينا يا إذين ك قودينا يا أنكم إذا متم هذا عبد المطار أو وكنتم هاتًا ترابا عروا يا وإلاما لفظ أنكم ل دين تخرجونك ولا صب عندهم اتين ميويدينك قدين يا وحا صورة قال ما هو والله أعلى